يا جماعه واصل كل شيء طيب وايش تقاستوا حديثك ذهب بكل معي لي ذهبكم مجتوب حديثك معي وجنب هذا اخوال شاي وش فيكم حولكم واذا كن اذير اخوانهم ولا ملل ودرايو مكو جرتو عيتابو ينكي لاودي يرقي ولاو ملل دحايو ملل ملل ملل انت الواي ملل مم. ممنوع واي وصول الفقه قالو ديلي انه اي قلان ممنوع واي هان تحديث الرسول تلين ودناه ملل انت الواي سلي ابنه جماعة شايني وين واي ابنه جماعة معروفة بقايدة الانتراك اجنيت القدره وصات سات الحجيري وركيسي وحكلمه الا قياسي قياس كان مرعي عنه الموافقه مره الموافقه يو قياسه في التنسدي اكو سوى حديث كان مملوك لو نحريشته لو برج العناد باكس نعبد اله للحصوص العاضو شكر غادي لو عمر يعني امرك ام معروف ولس الله لا دوره منكر الكسري وانا لا دوره وهي على سكن اه حم لله شنو او اخبره عدوام نصير مكين مساله تجوشتو او يعني قال في ذك بصراحه هو بصراحه هي فاضي الى مدام راح اورجي له الشيخ محمد اسمان عوشيخ محمد الدين علي مكرم الشيخ محمد الدين و يراي سباب مخصوص حيوه يروا لوات الجري مثل اخيوهاي احيان انا شيخ انا لوات وزيق وزيق لواتي تزوي جر سبابي ديني الشيخ محمد الدين و جي افرتم خمتم حديك المثال انا رحى و خمتم ارجعنا في شيخ جريو معيلي لواتي ساوة السبع ويشنانجل فلو وضع بردنا اوه فتا اعجري يسير اما اسمانجلوس فلا ابيس كجورتي اوه قلين يكن جيان ثم رجل يعني اتى انا كأفاسا بقول اداوي يسير واحد اداوي يسير اداوي يسير سوبي سيس. انا مبغيها ايه صبو حلط بعدي غالي كاسر حمرو حيبخطي مانا يسير لمستانس احره ايه الشيخ واحسي لفرآن كشوي بغيعة من الحجومة عمالك بحيس مدني أسف القرآن مجرد كان مجرده سوى الشيخ مدين الشيخ يعني الشيخ ما اسمه معوء يوريك طبعا تقي لمضانة وخبجينة الشيخ الشيخ محمود سوى عمال الباقين أتا الشيخ محاج وشو قاله تماما ولماذا لن كتبوه وارسولاه وارسولاه وارسولاه آخر كتاب السائز كمان وعيدهم بيتنا خيروا لي سايا من انك لو احريوا الجمعة دي مدى هاك راية ماينة فاسقوا تنبيه سي لما سنبعدي عدي مسألة جوش تسرشاه جوش هاي شادينا مخنجي الوحبنة اصيخ من دارة بجرايسة يستقايسي البخيخ عمز ومناي اكي ناس عمز ومناي جوش هاي من دارة بجرارة ووريه مخناي وعناي ترسي و رفق نيواتيك جوز عيلي كامل الهي لو عيلي صرحيال كانوا ووين من ملقاوين صرحيال كانوا يحاقوا هاين شخمه الدين وقلوا من صرحها يواتين جلاليك ونوتي ولو قوي هايك تاقطع وصيب عديك كده كان صوحر مفسرين تقنون وحيق مان وحكينه شخمه لما سنو حسيري يسيري يقول الان تقنم انا يعني تدبره لما سنوه وقلنا من قرآن فلن شيخ عاي الشيخ لما سنوه وقال شريسي <تصفيق> القرآن فلن حافظه سيكسوره لما سحفقنا <صنع> في قرآن فلن قرآن فلن لما سنوه أخذ تصييحي وقال سنوه فرق هذا بقى لنسفير <تصفيق> الله <تصفيق> على سيدنا محمد على ال وه وصحبه وسلم تعلمنا بما جهلنا فكرنا بما نسينا فضلك يا لطيف بيسر ولا تعسر وعين يا كريم صلي صلوات الله وسلامه عليه وهديه اخاف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللساني اغوفو وحياوها او او عبسي بضن هاي وعبس دي ما اخافوك انت كشيغ انك عبس هايو وحاو عبسي وحا انك عبس هايو هاو عبسي بضن امتي ومديي او كل موافق المنافق كل جو موافق اسو عليم اللسان عليم اللسان لسانك حديثك حالما عليم اللسان كف عالم, العالم عالم غلبي اه العالم مسويه فساكس وعالم هي قلبي يعني افيال واه ذكروا لاكن نقصان کھلے ہوا ہے علمی سے نقصان جاهل القلب وائے یوں والعمر عمل کا یوں قلبغا پہ جاهل اس کی افرنس اگے دھیس نے face دوائے ر دحون اس فصعضاء تکہ فبحاس حسكو خداعا حسكو دوفسها يعني لسان كيس اسخو دوفسها وأخباري هاي مكيس ورمايو وخوضواكينة وعول بواشيغة وأسوش الدراء أذكرت لماذي سيادات كدوفسيسها هادي الأركاية وحواينين كعلمي بضان مالا اللي عوامته تادرات اذي صوت فيسي بالبضان اه يعني كل عيان وصار جلها صعب ما اخاف على امتي امتي او عبسى او عبسى بظن او عبسى بناء او عبسى ايوه الله عليه وسلم كل منافق منافق وكل منافق منافق يعني فوق دايس وحس دائر سيهايو وحس قفصون اكل احب بعد انكيسي منافق واليرانيك و بعد انكيسي يوم مغعيسي ضائر كيسي اصحراف سيها افق وحس قلها اضائر وحس قلب ييزن سيكه لوهي كف قفصون اي ده منافق نفاق العمل والوان نفاق العمل عمل العقيدة كليهين <تكلم> الضرابة ذي عارفين تبعضي وهذه هاجرين تلميذ قومي وحان اشرف اهمة تسجيل الشيخة وفيعا ابادة وشرف خدم احواشة لما انتوذي يبطي وفيعا وحان اهم تسجيل حيال اذيها دي تيت خطي وضيها ايوك من كل في رهاية تحيح. حيالها تصور بحيان أسهل السنين يعني حيالها بغن يعني سفاس في الأمور نائس كالور حيالها هولو أبانان آضام وحتوالها لديرها مقايا ففريساني مقايا ففريسيسا مروني مروليه تغيسا هذه نوعاتها اللي كيلو ديها إمامك نلاتهاي مليالك او مغعيسي لن يفتح او مغعيسي. ورير سعايان معانا عمل وقاس السوكلة هاتا تاين يعني افلوه يعني خفل ام اتاي عددك الكتبتين وعالم اتاي وعادتاي امام اتاي وحياهو هاس دين كن اللو هرمريوها اتاي اولو طيها فوالدين ده مساسوكا لوائنا المهوذي وحالا لوائنا يتصان وحياهو هاي اوه وشرف بناء يتصان المهوذي بأركان ناقع لفريس حيان ناقع لشيك حيان كبني يزي ننكاسي يارتيسي معينك حيان معينك حيان نسيك تلع إنغلام حيك هوري مادين وحي أسوي يسوي بها يا ضويا هو بحجان كيواه يعني قربع أو هذا مين حالي رأب هي قيل كخاف مالي رأب قيل كبني سبغل سبراه أو إمام نساس له إنك إمام كأهاي هاي إمام كآم كأهاي سيخ خديبك عمل بحي واكرا محالا غرواء بس اي يعني الامور امور تشرف بضن للؤركو اعالي الرواء ما هو خديب يعمل ادماع خديب كود بوايا يعني غريبة بقول جيدة يا اي خديب اعالي الامور <تصفيق> لؤركو الامور ما الامور امور تقريسه وفي فعل لؤركو اي سنفعيزين ما هي يعني شارك بضن نفتيسي معي اللي انت مرت شي ببن اجرى معي من حسن الاسلام المرئي لو انه واحد عليه السلام الاسلام المرئي منك اسلام المديشي واناقيل وحوايه يعني يعني ترك ما لا يعني تركو ممتدئي دواء خبرت انت بيت هوريه تركو خفقتل بيزي ما لا من حسن اسلام المرئي خفتاس يعني الاسلام المديسي بناقيد هيك عم يتعدى برحم الله يعني بلا معرب بالا يعني ما حس يقولها ورك نفسكه مباح شخص هو مزايت الطيب وبتكثروا وربش يأت لانك هاي فليه يخوت رديسي وحياوي وعيب بناك اكسونو وعيب بناك هالفريامك مالسوكلات بسعال اماها انت وحال اركها وحيالي وحن مالك علشان وحاوبتينو هاي ملاصم باعران تكتل وضيح هايو وحال روان وارك وحيالي وفيعن اني كان شي اخر انت كان ميدا هاجري <تصفيق> أنا ميديسي وحستسجلي دائما شيء لأشرفك أحواشة هذا أشرف وشرف بضن أستسجلي محياة الأسقاء وحاسك عبسها اللوديده هذي اللوديها هايو الله وديها في عم عم الظني وحماضه ملو انتفاعي هذي عالمتي هذي إمامتي هذي خديبتي هذي والدي كل المعالي والدي ووالدي وتريس خديب غافتي خديب كويهاي وحياه الوارتاء وحلتوين أصحابه وحياه الشرف بقان يعني سوء أخي محيا لي وحال ليه هاته في الله تعالى ماكي مساعدت يعني تربة بقليلة طوليليا بقليلة هاي بوليها الضياء حسنا التحذر بسعرور يا الله فأني آدم وحواي دائما أروسا نارضي تمام تابعوا tournament isko liye nostalgia hai bhai aske ham naya hukum jeen aur ta hai ke din al arko anur shiyam hai nabiy ومعلكة انتاز هديكو أركتين تقلمان تاني حسلكم مشيئة حيثان عيل وقوحية عيب وانه مرد هادو هنو قريح عمرتين مرد خاص اهم ونمتع باسوان سكحن وانه بعيب عين وطاين هادى شي يدفع تحسل اماني سيد باشي عبادنا يعلقنا سبتا وحنا قيليا وحوايطا فين الهريب واصع نوغين ونوغين وورستين الى اسكهلات والصوفي والعليشي تقول جهولهم يصطى ويبداء وعالمهم إذا ما الحق أبداء فموضهد ومغموع لإبداء معا كويش يا افدي ابو سهر بدي اقول لك على كل حال معناها وحاصودي انت جاهل فودي اي وركي سي يعني عالم خودي تحدي حقا ادا الشاوه فمدها دو ما او او ومجموع واكل جروميل دل الاو بحاب خاطر هذه صحن المحلاوي الهي الا لعرضوا انتبه محاشي لا اخاف اخوف ما اصاف على امتي كل منافر علم اللسان منافق علم اللسان وايه. حديث يا عمر صبوا الحديث لو حوايه صبوا بالحديث قدام واحد تحديدا سيدكولي اهاي انفادلها سهاي فصيحها سهاي ادو افبضا اذكرها سهاي سين عمر اصول تغيب مرتي اهاي وحظوه مد يعني اصوه مد مدينة البعدي وحباسي اكتسو, أكتسو ريبتي كامل اسا اكتسو وحبستي وعريبتي وجوجي من بحيثي ماله والباق هو وعماها بعد ما هو وعماها إلا وحليس أركها وحياة بأس كجعاليها بعد سيد عمر وعلا حظ لي وحاسي لما أكتهاي من أني حقيق أنكاغ ريوي وحاسي المياه وحاسي رسولتي الله عليه وسلم وحاس نوره من حديث حديث كان أسوى A khaafu ala umadil. Alimul lisani, kui alisani ka alim eh, ku alim eh. oh! Alimul lisani, eh? Hmm? Alimul lisani ku alim eh, alisani ku alim eh. Haa, külü munafiqhina, ha, هو علم اللي سالي سانك فاع عالمي سالي سالي علم اللي سالي عادي <تصفيق> انا قواس عشيقي يعني الاهتهيدي سيد عمر عليه فالحمد لله هذي اهنا في هوايضة النعسات عليه ومحايلة وحاورتها سيحنو بياه وعشتي وصيغة مركز اتقي سيد عمر خط باسميه خطبة السياسة نمال خياب الشي دواخسة خيامي سنة كاملة زرواي هادي انات وحان كابسر منافق اتهدو عليم اللي سان عيال سوبان هاي الله وسلامه عليه ميكان سوكاله ولو قدقي وحان تجيها هدى اسيري اناتها هاتي مؤمنا هيا الواقع دوان تنبحوا بحي كرتا بلد ما كساموا هيا هنك او و لسانك او عالمي و منافغنه ظاهر كيسي ددك تسايو اناس عالمي هاي تسايو فاسي و خطر حيالي امت بانناس عليها قلب قاس في خالكي عمل قلبيسكم مجر عمل فلشكم اجراء لكن افتيسي مواكس و هوي طوبانا امتي فسذاجو عبسري مخايل كسمي علمي عكسسيا بسكفتاه كل منافق على دمشيه دي يعني وهيخبرك يعني اخوف اخوف ما أخواف على امتي مديه عن كل منافق واه خبر كتنها. اما ابتدواه كدي هو علم اللسان بمعنى فعيل واه منافقه علم اللسان سكيفه وهكذا علم برتق دمتت قالوا منافقه علم نصوبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آثري أخوف ما أخاف على أمتي أمدي وهو عبس هايو وهو عبس بذن اتباع الهواء وهو عبس بذن هاي أمدي الهواء هاي. معنى اتباع الهواء هو اللي راعو هو إني راعان هو إني ال... راعان وخيال حمع وإيشان وشبع وكحن على وضعه ان اجعلان الله بسر يا بطول الامل يا دوله ادر يا دوله يا دوله اقنوا ابو ابساء يعني وحوايل امل محل اراء نفط جعش هل رجله مساء وحوايا انسانك هدي ادونك وهل اسكياش ام عنك وحاكو عصلاها فارقو دادي كتاقي دادي وحاكو عصلاها فكر كيسر ام يعني موت انو فكرو وكتاقي او الدونك مفارقة دادي صوبة هاي دائما نفتيس مع السوشيغة حضر بين اماني وبعدل السوشيغة وحيارها ونفتيس اي ربطس يعني السوشيغة الدونك واجويسة ومداريها السوشيغة يعني وحان صوبي وحان صوبي وحان قسل الهاتف مجورسي وحياه وحاس انت وايه بنفسي وحاس نفتها يعني اسغدرها اناس يعني قوارها يعني مالك يو قوهد اي اذيك تيالو اي غوركي بركاسي قلبيسي وحاسكوناها فكر كازي موت كواقف شو قلوما انا موت اسكتغو يعني وهكا مشغول لها هذه الشيء قلبي ستطلعه وحانا سوى بدون تا وحانا سوى بدون ايام تا هرطادي واي وقت يعني وقت وحانا سوى بي وحانا سوى بي وحانا يعني مركزي شميت توقع وعني وحاس نفتيسي اصوف شيئا اناس حاديسي لا تو بك اديش تقول انت دخول الدس ده كتبه زين سو حجي تردك اسلها بعد او نفتي سيأسوحرني مالما هايو إلا جير ذاك دفتو صال ياوه جيري او ماهيس او ادفلسا اهنا صال ياوه دول الامل كمعنيه كمعه وحقو مجعيسي دائما اذهز وحانا يلا وحانا يلا كهوه وارك مفيعنا اتوار وفيعا امل الان ترتب اللهم الاولاكم بني اذنك وحيها ان اما الان تي سي يعني اجري لا بتوي مل مل ما مل ما ماي كان يجي كان صوبي امر ما ماي والله ولكنا اخر بهالمانتده لو امل انجرين شيء أدونك أسباب تذي كمدة مصوب الهن مصوب الهنن يعني مذنع من الله المجروف نن مغعيسي ترخاضر هاي المجروف بس أملكي نن مغعيسي إمهيس كصر هاي المجروف معي الذي هو أملك الموذة الموذة وحواهي أملكي سي مار مايو وحالت ديذة آخره وهل مانتت معنا كنا نصوبها حجعنا لهاتت يعني هوى الهاتف مال الجديده على الجديده وحواه يعني, يعني اهرف هالماتن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا ذكرنا بمعنى سيدنا وقدوتي يا لطيف يا يسر وعن يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اقو قلبي ولا تأمنه الجيسيان من جهة ال... يعني مثل أحاول أسهمي أم حكمه وعيال أجاهي للهجروا حتى سبحانه عليه الصلاة والسلام صوفت وعنو ولا أكاذي أخوك ولا أكاذي البقري أو عرطاءها أخوك ولوكا دي ولوكي البكري وعركة أها خفوك عبسو همسي يخاف منه ولق عبسذا يخاف منه ولق عبسذا يخاف منه ولق عبسذا أخوك ولوكا دي البكري وعركة أها حاوتي والله هو هو انذر الامر والله تاي ادواتك قدين نخاف من موت ولا يعصر حتى اخوك مبتداه بغير النعت صفه و خبر جو يخاف منه ولا حسبه هل ولا تاملها امنين اجربي اسأله ايه ايه يعني دقي الدرس انا ويأس اجدوها ايه يا كحال لذلك اخوك ولا ربك هذي البقري اربعنا هورتها يأضوها في القردين الله والله البقري هورتها يأضوها في القردين يخاف منه ولا عبساء حديثك حذر ان يعني لا روح شيء والبلغ التحت الزناده سوء الظني يعني الظني قو حمان تيسي لا استعماله ان له بسنين كلمة دا وكلمة جاهدية سوء باله على الصوقات صلى الله عليه وسلم عكم بأمثالك وجرتائك ميتهاي سيد عمر bin Khabab ala ghurayr wa asri aslan aslanika alhirah wa asri wa hanqu bahay safar marki fi safar fi um safar fi an kaswaladi siru umar wa asiri ya ulajrti asiri nun oh bakar bin wa'il alhirah ulajri بعدي مرجع مهم له صوبنا الى سير صلى الله عليه وسلم حديثي انا الشري لقديت له ايتم اصلا ادور بيه لمدور لما حديثه ضعيفه عبد الله بن, بن عمر بن عمر بن افراء الرفاو على الوري ادور حديث قال وحسيري سبا هاي وعي صلى الله عليه وسلم وحسروي إنا أسئي ديرو إلى أبي سفيان مالا سفيواني هو سقيوي أسروي وريش تمسجون تسقيوي هاي وحسيري سبا تتبعيسي من قو ساحب أو قو سفر كاف قول سفر جرسو وحائي هم بن أمي الضمرية همي وحسيري هذه وحدونس ان اذبحته صاحب نوجر وساقول الصعفر عسرها الى بحن واروا على انا انا سالف ونفها عيرسي وبعد النبي وامس الله عليه والسلام وعندي يا سيد قد ونسحب وحالي وعيرسي وحاسر ياسر عمر, عمر بن امية الضمري بعد وحاسر ياسر هادي ووادي ما الوادي تبقى حدا الدكتان ويأذك تيس وادوت حدا الدكتان كالدكتوناو نبا احير ياسر عايلي ننا وحير ياسر اوغوظ البطري ولا تأمنه هذا سبب الورود كما يحديث يا صوت الصراري يعني صوربو هيناء اسيار جوال قاضي او هوت ولا يعب صباع ولا تامه هو امنين مركوا صبح ياسير ولا صبحاي مركي ماه ابواب الهراء جنني وعايدي يستد حاج عن دونهم يعني من حاج قلت ان رواه تدعي انك شو هاد الاشاس او طومي لابوتان بعد ياسر ميس وبحي والضاحي ياسر ملكي او اصداعي ملكي ازديت وعصوص ياسر نبي غولك صلى الله عليه وسلم اخوك البقري لا تأمنه ولا تأمنه ياسر <تصفيق> <تصفيق> بعد ياسر عشيا يعني كيلي أن صافناي أن صور كوريا سيري وأن صور ميل أصافير لأن جونه وأن أريد أن أصوي وحصي صور بحي صور بحي أو يعني إراغوا سيكال إياله بعد يسيري أشيان بعد يهان أد وكعي يسيري ومجي وكهور بحي مريس أرد يسيري المكازي ذكر اصل الجري وهي قدومين هييمت عايز يستذكر في عقوده حاج كله هاي فاهريسي اصوب بحني برتي مكا سوغلني باكي محمود بن ابي سفيان اولبن سويدي عبد الله بن اباس عبد الله اذا ذهبي وهذا التابع مجهول و حديث على سلسله في سالشوها مركه مهانا و لو اسكيه وحوك هذه وهوك يا عرض وهذه يعني يخاف على عرضه من حفيظه فؤمن الا معجل هنا وعرض الضبار و يا عرض الضبار يعني اسفع اسعسكها عدن المدين وين انتي انك اناك وين اناك اخلي بضن اناك دائما كان هو يعني سكرتك يله وراء كاذا ارسكها اهوطا اي اروق عدين ساموه حديثي سوبانا على سبيل المثال يا عرب اي اصوصتي نوين وقل اواصي